دعوات والضحاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق اسمك العظيم الأعظم الذي هو مخسون بين الكاف والنون وبالسر المكنون الذي بينك وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء سر الأسرار ونور الأنوار الذي أودعته في قلوب النبيين والصطيقين والشهداء والصالحين يا الله يا الله يا الله يا ربي يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا نور يا حج يا قيوم يا وهاب يا سريع يا قريب يا مجيب يا خير الرازقين يا أرحم الرحمنين يا سمياء دعائي يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ذا الطول يا عنان يا منان يا ديان يا سلطان يا برهان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني سلك بحق هذه السورة الجليلة ومن أنزلتها على قلبه وبما أدعته فيها من سر الأسرار والأنبار يا مفتح القلوب والأبصار يا واحد يا قحار يا عزيز يا غفار اللهم إني أسلك بحق سورة الطحى والليل ذا سجى وبسم الله العلي العظيم الذي به قامت السماوات بلا عمد وبسطى به الأرطين على ما إنجمت وسبحت لك به الأطيار والشموس الأقمار والملائكة الأبرار والوحوش في القفار والحيتان في ظلمات البحار ومكبر الليل على النهار الذي دحى الأرض وأخرج منها الأشجار والأنهار والنبات والثمار فالق حب والنوى عالم السر والإجهار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الواحد القحار اللهم إني أسألك أن تحي قلبي بنورك وتوفقني بطاعتك وتسبل علي سر أوقات سرك وأغني فقري واجبر كسري وآطني حل بيني وبين من يريد قهري وظري وعلبسني رداء الكرامتي وتردني برداء السلامة وثبت في قلبي معرفة الاسم الأعظم يا من قول وقوله الحق ما ودعك ربك وما قال أسألك بالسر المحزون المكنون المأمون الذي أودعته في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان في إبراهيم الخليل وموسى الكليم عليهم السلام أن ترزقني رضاك وتجعلني في حماك وتحت لوائك وأن ترزقني القبول والموتة والرأفة والرحمة والهيبة والحنانة من سراعي عبادك وسائر العلوية والسفلية واجعل لي عليهم سلطاناً نصيراً وغالبا غير مغلوب وقاهرا غير مقهور ولا تجعل للظالمين علي سبيلا وألحقني بالصالحين وتوفني مسلما ومؤمنا وموقنا وأجرني من الشك والشرك وأختم أمري الشهادة التي في الدنيا والآخرة يا ولي يا ودود يا غافر يا غفار يا شاكر يا مشكور يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ارحمني برحمة منك أنال وارزقني في الدنيا والآخرة يا من قال قوله الحق وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يوطيك ربك فترضى يا كافي يا غني يا فتاع يا وحاب يا كريم يا ذا الطول يا مغني يا ذا الطول يا الفقراء يا كنز التعفاء إغنني عن من سواك واعطني من خزائني فضلك وجودك وكرمك وإحسانك من فوقك وإحسانك من فوق أرضك ومن تحتها من الأرزاق الدارة والخيرات السارتي ما لا عين نرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا خالق يا بارئ يا مصور يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر سخر للروحانية العلوية والسفلية بحق هذه السورة الجليلة في جلب الأرزاق إلى حيث كانت وإظهار ما خفي من تحت الأرض وما غاب عني وعن أي عيني وفي كشف الأسرار ودم بالتمير كل ظالم لي وكل جبار علي يا قابض يا قوي يا قاتر يا قاهر يا قحار يا قديم يا مقتدر يا محي يا يا من قال وقوله الحق ألم يجدك يتيما فآب وجدك طال من اللهم يا جابر الكسير يا موني البائس الفقير ويا رازق الطير والطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا مطلق الأسير يا من له الحكم والتدبير يا واسع الكنفي ويا عالي الشرف يحبس علي طالتي واردد علي ما شرد مني وعرفني بإسمك المكنون المحزون المصون إنك على كل شيء قدير يا من قال وقوله الحق ووجدك عائلا فأغنى اللهم إني أسألك بسرك الأعلى يا من يا على مسرور وأخفى يا معطي البرايا ويا قابل الشكايا أسألك بحق خفي لطفك الخفي وبنور وجهك الكريم وبكلامك القديم أن توني ني بعناقك الشامل وتعطف علي تعطف فضلك الكامل وأن تحجبني عن أبصار الظالمين يا من قال وقوله الحق فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر اللهم إني أسألك بحق كل مسجد لله والساجدين وبحق إبادك الصالحين وبحق ما يعبد به عبادك العابدين وبحق قرب المقربين وبحق الأنبياء والمرسلين وبحق محمد صلى الله عليه وسلم وبحق الأولياء والصلحاء يا رازق اليتامى والضعفاء والسائلين وارزقني رضاك ومنافع اسمائك الكرام وسخل روحانية هذه السورة في جلب الأرزاق ودفق المطار واحجبني من كل غر وسقم وألم ومن شر الأشرار وكيد الفجار وتلاطني أنواج البحار وأعوذ بك عولي وقوتي بك يا الله يا الله يا الله يا الله على كل ظالم وجبار ومتكبر وغاشم وفاجر وباغ وحاسد على كل ظالم وجبار ومتكبر وغاشم وفاجر وباغ وحاسد ومن ساحر وشيطان مارد حسبي الله وحده أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يكفيكم يا هو يا كافي يا فاطر يا كبير مالك يا كبير يا مالك يا سلام يا عليم يا لام اكفني شر ما أخاف شر يا من قال بقوله الحق وأما بنعمة ربك فحدث أسألك يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا غفار يا ساتر يا ستار يا علي يا متعال يا حكيم يا حليم يا ذا الحجة البالغة يا ذا النعمة الشاملة يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يا أكرم من سئل وخير من أعطاه بالآيات البينات والذكر الحكيم وكتابك العزيز أن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وتوفني بسر سرك العظيم الذي أخفيت عن كثير من عبادك وتكشف جلبات الغفلة عن قلبي وبصري حتى مشاهد أنظار جلالك وألهقني بالأولياء والأصفياء وسخلي روحانية هذه السورة وسخر لي روحانية هذه السورة العلبية والسفلية وتكون عونا لي على ما أريد منهم من أمور الدنيا والآخرة ووفقني طريقة العبادة والرشاد والزهد واليقين والصبر والإخلاص يا جليل يا جميل كلّي حافظا كلي حافظا وناصرا ومعينا وأمينا في الدين والدنيا والآخرة في المقام والرحيل والسفر والخطر يا من قال وقوله الحق ادعوني استجب لكم وأنت أصدق القائلين تعوانك يا مولانا كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا إن وإنك لا تخلف الميعاد فسيكفيك الله وهو السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين